ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من الزمان جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به خلط كل دافة من ماء فمنهم من يمشي على بطل ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء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 بينهم إذا فريق منهم وارضون وإن الحق يأتوا إليهم العينين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن الله عليهم ورسوله بل أولئك هم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقم فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليفوجن كل مُتَأَخِّرٌ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَاطِعْ اللَّهَ الله رَسُولَهُ فَإِن, تولوا فإن فإنهم في الأرض كما الَّذِينَ من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي وَلَا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشرفون به شيئا ومن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرسول لعلكم ترحمون لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ لَا النار الَّذِينَ كَفَرُوا معجزين في الأرض يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ليس عليكم جناح ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم وإذا بلغ الأقفال منكم الحلم ما كما استأذن الذين من قبلهم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 ان الذين يتاذنون فاولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لهم لمن فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء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 الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئون بما عملوا والله بكل شيء عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفتهم ضروا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه عليه قوم الآخرون فقد جاءوا ظلما وقالوا أتاطير الأولين اكتتبها فهي تبنا عليه بكرة وأطيلا كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا ذروة يأكل الطعام ويمشي في الأزواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا لولا يكون معه نبيا أو يلقا إليك س أو تكون له جنة يأكل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً أَوْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأمثال فضلوا فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ تَبِينَهَا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سلعوا لها تويضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عبادي هؤلاء فَيَقُولُونَ هم ضلوا فَيَقُولُ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 وهو الذي مرج البحرين هذا عز فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا وهو الذي خنق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, <تصفيق> الذي... بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق على الحي الذي لا يموت بحمده الذي والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل خبيرا واذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انسجد لما تأمرنا وزاده نفورا. الله أكبر الله أكبر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 إنها تاءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة آين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما طبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعفع بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كسبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال إِنِّي أَخَافُ أَن أن يكذبون ويضيق وَلَا ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهما لي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأَسْيَأَثِ الرَّعُونَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ عَلَمْنَا رَبَّكَ فِينَا وَلِيَ دَوْهُ وَلَبِستَ قَالَ عَلَمْنَا رَبَّكَ فِينَا وَلِيَ دَوْهُ وَلَبِستَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ ثَنِينٌ وَفَعَلْتَ فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين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 قال لمن حوله ألا تستمعون قال إن رسول قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إنكم تعقلون. قال لئن اتخلت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الظابقين فألقى عطاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إِنَّ لنا لَأَجْرًا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 واتل عليهم نبى إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أقناما فنظل لها عاكثين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون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 الذي خلق لي فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع, أن يغفر لي والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتستخذون على لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدتكم بما تعلمون أمدتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا بالأرض مستدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلتنا من طرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تَدْعُ ما مع الله إلهًا آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واغفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو التميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أدين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يميمون وَأَنَّهُمْ يقولون مَا لَا يفعلون إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وتيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون قاسم.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 وَإِنَّكَ لَتُنَاقِضُ الْقَوَالِ مِنْ اللَّدْنَ حَتِيْمٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آَنَّتْنَا مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبَضَ تَأَتِّيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبَضَ الَّلَّعَلَكُمْ تَتَّقَّلُونَ فَلَمَّا جَاءَ كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب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 فلما جاءتهم آيَاتُنَا مبصرة قَالُوا هذا سِحْرٌ مبين وجحدوا بِهَا واستيطنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين ولقد آتينا موسى الكتاب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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبست مضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدود ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لافحنه او ليأتيني بسلطان مبين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 تنظر أطدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقب إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالوا نحن ألو قوه وألو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزه أهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جاء سليمان قال قَالَ بمال فما فَمَا الله اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكم بل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 قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين